بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس العاشر مما جلس جرد التفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع سورة البقرة وقبل البدء يعني ونبي على خطأ في المرة السابقة في قراءة المرة السابقة في حديث الخلع عبد الرحمن ابن الزبير أنا قرأتها الزبير هو مشهور أنه عبد الرحمن ابن الزبير في حديث الخلع وأحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني عليه بعد المجلس كنا قد توقفنا في الجرد عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يقول مفسر رحمه الله خرج جماعة من قريتهم داوردان قبل واصد خوف الطعون فنزلوا واديا أفيح أي أوسع فلما استقروا فيه ماتوا جميعا وبقوا موتا ثمانية أيام فسال حزقيل النبي فيهم ربه فأحياهم فعاشوا بعد ذلك دهرا لا يلبسون ثوبا إلا عاد رميما كالكفن. قال ابن عباس فإنها توجد اليوم في ذلك الصبت من اليهود تلك الريح فنزل تعجبا من حالهم ألم ترى أي تعلم لأنها من رؤية القلب وكذا كل ما لم يعاين إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف جمع ألف أي جماعات كثيرة واختلف في مبلغ عددهم فورد فيه أقوال كثيرة أولاها قول من قال كانوا زيادة على عشة آلاف حذر الموت فقال لهم الله على لسان ملك موت فماتوا ثم عطف على قوله ماتوا المقدرة قوله ثم احياهم ليعلموا أن لا من القدر وهذا تبكيت لمن يفر من قضاء الله المحتوم إن الله الذي فضل على الناس كافة في الدنيا وخاصة على المؤمنين في الأخرى ولكن أكثر الناس لا يشكرون على ذلك أما الكفار فلم يشكروا وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية شكره ثم عطف ما بعد ثم عطف ما بعد على محذوف مخاطبا للذين أحيوا وتقديره لا تحذروا الموت وقاتلوا يعني عطف المذكور بعد ذلك عطف ما بعد على محذوف مخاطبا للذين أحيوا أنهم لا تحذروا الموت وقاتلوا يقول وقاتلوا في سبيل الله في طاعته أعداءه واعلموا أن الله سميع عليم بالضمائر أمرهم أن يجاهدوا هذا قول أكثر المفسرين وقيل هو خطاب لهذه الأمة والله أعلم نسبة هذا القول أكثر المفسرين مما يحتاج إلى مراجعة قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قل من استفهام ابتداء ذا خبره الذي صفة الخبر وصلة الذي يقرض الله هذا متصل إلى السبق صلة الذي يقرض الله ينفق في طاعته قرضا أي إقراضا حسنا حلالا وأصل القرد لغة القطع لأنه يقطع له من ماله شيئا لأنه يقطع له او يقطع له من ماله شيئا يعطيه ليرجع اليه مثله فيضاعفه له قرأ عاصم فيضاعفه بنصب الفاء وقرا ابن عمرو ويعقوب فيضاعفه بالتشديد ونصب الفاء وقرا ابن كثير وابو جعفر فيضاعفه بالتشديد وضم الفاء والباقون فيضاعفه له بالالف مخففا وضم الفاء وهما لغتان فالقراءه بنصب الفائع على جواب الاستفهام وبالضم نسقا على قوله يقرد ودليل التشديد قوله أضعافا كثيرة لأن التشديد للتكثير وهذا التضعيف لا يعلم عدده إلا الله وأصل التضعيف أن يزاد على الشيء مثله أو أمثاله تلخيصه من المعطي عباد الله من حلال ماله بطيب نفس وغير منه فإن الله يثيبه على ذلك أفضل ثواب والله يقبض بإمساك الرزق ويبسط بتوسيعه على خلقه قرأ خلف لنفسه وعن حمزة والدوري وعن أبي عمر وهشام عن عامر ورويس عن يعقوب ويبسط بالسين لأنها الأصل وقرأ نافع وأبو جعفر والكسائي والبزي عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بالصاد إبدالا من السين واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد قال ورسمها بالصاد وإليه أي إلى الله ترجعون فيجازيكم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ من القوم وجوههم وأشرافهم وأصل الملأ الجماعة من الناس من بعد موت موسى إذ قالوا لنبي لهم هو أشمئيل ومعناه بالعبرانية إسماعيل مولده بقرية يقال لها شيلوى ويقال إنها المشهورة يومئذ بالسيلة من أعمال نبلس بعثه الله نبيا لما صار له أربعون سنة فدبر بني إسرائيل ولبثوا أربعين سنة بأحسن حال وكان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وكان ملوكهم يطيعون أنبياءهم فظر لهم عدو عظيم وهم قوم جالوت وهم العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر فلسطين فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا منهم وأسروا فقالوا لنبيهم أشمويل ابعث أي آثر وأرسل لنا ملكا أي معنا سلطانا يتقدمنا نقاتل في سبيل الله فلما قالوا له ذلك قال لهم هل عسيتم استفهاموا شك يقول لعلكم قرأ نافع عسيتم بكسر السين كخشيتم والباقون بالفتح كرميتم وهي اللغة الفصيحة هل عسيتم إن كتب عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقوم بما تقولون ولا تقاتلوا معه ترخيص أنتم جبناء عن القتال فكيف تقاتلون فثم استفهموا منكرين وقالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله المعنى أي عذر لنا في ترك الجهاد وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا المعنى أخرج بعضنا لأن القائلين كانوا في ديارهم فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كمساية في الآيات وكانوا ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا كأهل بدر ثم تهددهم فقال والله عليم بالظالمين بترك الجهد وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك وكان طالوت اسمه بالعبرانية شاول ابن قيس من ست بن ولم يكن من يمين قيل رعيا قاءا وقيل دباغ فلما عرفهم نبيهم ان طالوت ملكهم قالوا منكرين أن اي كيف يكون له الملك علينا وليس من بيت الملك لان الملك كان في صفت يهوذا ابن يعقوب والنبوة في صفت لاوي ابن يعقوب ونحن احق بالملك منه لانه فقير ولم يؤت ساعة ان كثره من المال تلخيصه بعيد تملكه علينا لعدم استحقاقه للملك لوجود مستحقه وفقره فمعطوف على لعدم استحققه لوجود مستحقه قوله لوجود مستحق لأنهم قالوا نحن أحق بالملك منه يعني وجود من يستحق الملك عنه لعدم استحقاقه للملك و... لوجود مستحقه فقال نجدهم راضي من اختاره عليكم وزاده نفله بسطة ساعة في العلم بالحرب والجسم بالطول قل سمي طالوت لطوله وكان أعلى بني إسرائيل بالحرب وأطول من كل إنسان برأسه ومنكبه وكان أجمل رجل في بني إسرائيل والله يؤتي ملكه من يشاء لأنه مختص بالملك والله واسع ذو الساعة عليم بما يصنع ثم قالوا لنبيهم فما آية ملكه فأجابهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت وهو صندوق التوراة ومن قصتي أن الله أنزل تابوتا على آدى من خشب الشمشار نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين فكان عند آدم ثم عند شيث ثم توارث أولاد آدم إلى أن بلغ إبراهيم ثم كان عند إسماعيل ثم عند يعقوب ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاع من متاعه إلى مات ثم تداوله أنبياء بني إسرائيل وكان كما ذكر الله تعالى فيه سكينة من ربكم أي طمانينه وحكمة لأنهم كانوا يسكنون إليه أينما كان وإذا حضروا القتال قدمه بين أيديهم يستنصرون به وقيل كان في شيء كراص الهرة إذا سمعوا صوته أيقنوا بالنصر وإذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم في ستينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى آل هارون أي موسى وهارون نفسهما من يريد أن آل موسى المراد بها موسى وآل هارون المراد به هارون والآل قد يطلق على عين الشخص في آية أخرى فيها الآل فيها وجه في تفسيرها بهذا بهذا المعنى إيه أبي خيل وألا فرعون نعم أبي خيل فرعون وفي الحديث لخذوا زيت مزمارا مما زمير آل داود في معنى هذا الحديث مما قيل في معناه أو المشهور أصلا في معناه من زمير إله داود أي من زمير داود نفسه. يقول وكان فيه لوحان من التوراة ورضا المنكسر من الواحة وعصا موسى ونعلها وعمامة هارون وخطم سليمان وقفيز من المني الذي أنزل على بني إسرائيل. تحمله الملائكة قال ابن عباس جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقر بملكه قال ابن عباس التابوت وعصى موسى في بحيرة طبارية يخرجان قبل يوم القيامة إن في ذلك لآية لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين فلما رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتسارعوا إلى الجهاد فقال طالوت لا أفتغي إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع له ثمانون ألفا من شرطه أو من شرطه لا أدري فلما فصل أي خرج من بيت المقدس طالوت بالجنود وكان حرا شديدا فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدوهم قال طالوت إن الله مبتليكم مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم بنهر هو الأردن نهر الشريعة شرقي بيت المقدس وقيل غيره فمن شرب منه أي كرع فيه فليس مني أي من أتباعي وأهل ديني ومن لم يطعمه لم يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قرأ عاصم محمسة الكسائي وخلفنا عقوب مني إلا بسكون الياء وقرأوا أيضا غرفة بضم الغيني وفقه ابن كثير في مني إلا والغرفة بالضم اسم لما يحصر في كف الغارف وبالفتح غرفة الاغتراف تلخيصه الغرفة مباحة لكم دون الشرب منها وكانت الغرفة تدفي الرجل لشربه ودوابه فشرب منه إلا قليلا منهم استثناء من فشربوا والقليل الذين لم يشربوا كانوا ثلاثمائة عشر على الصحيح فمن اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالما والذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودت شفاههم وغلبهم العطش وجبوا نوع لقاء العدو فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح فلما جوزه يعني النهر هو يعني طالوت والذين آمنوا معه يعني القليل قالوا يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك ونفاق لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده فانحرفوا ولم يجاوزوا نلاحظ هنا هو قال أن أن القائين هنا الذين شربوا فكأنهم كلموهم من وراء النهر يعني بينهم النهر وهذا قول فيها قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده فانحرفوا ولم يجاوزوا قال الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاق الله وهم من ثبت مع طالوت كم من فئة طائفة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضاء الله وإرادته والله مع الصابرين بالنصر والمعونة ولما برزوا يعني طالوت وجنوده المؤمنين ليالوت وجنوده المشكين ومعنى برزوا أي صاروا في برز من الأرض وهو الفضاء قالوا ربنا أفرغ أنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا قال قلوبا وانصرنا على القوم الكافرين طبعا هذا تثبيت الأقدام عبارة عن تثبيت القلوب لأن كلمة الأقدام يفسرها مطابقا بالقلوب فثبت أقدامنا قال قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين قال كان جالوت من جبابرة الكنعانيين من العماليق من ولد عمليق ابن عاد وكان ملكه بجهات فلسطين وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظيم فلما تصافوا قال جالوت لطالوت إما أن تبرز إلي أو تبرز إلي أحدا فإن قتلني استحوذت على ملكي وإن قتلت استحوذت على ملكك فخافه طالوت لانه كان يهزم الجيوش وحده وكان في بيضته ثلاثمائه رطل حديد فهزموهم باذن الله وكان من خبرهم انهم لما برزوا للقتال طلب طالوت داود عليه السلام وكان اصغر بني ابيه وكان عمره ثلاثين سنه وامره بمبارزه جالوت بعد ان راى فيه العلائم التي يستدل بها على انه هو الذي يقتل جالوت وهي دهن كان يستدير على رأسه من يكون فيه سر وأحضر أيضا تنورا حديدا وقال الشخص الذي يقتل جالوت يكون ملأ هذا التنور فلما اعتبر داود ملأ التنور واستدار الدهن على رأسه يعني فلما اعتبر طالوت داود ملأ التنور هذا الجواب ملأ التنور واستدار الدهن فاستدر الدهن على رأسه فلما تحقق ذلك منه بالعلامة أمره طالوت بمبارزة جالوت فبارزه وقتل داود جالوت بثلاثة أحجار كان في مخلاه وهو متقلد بها وأخذ مقلاعا بيده وكان جالوت على فرس أبلق عليه السلاح التام فلما نظر إلى داود ألقي في قلبه الرعب فقال له أنت تبرز إلي قال نعم قال فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب قال نعم أنت شر من الكلب قال لا جرم لأقسمن لا لحمك بين سباع الأرض وطير السماء قال داود أو يقسم الله لحمك فقال داود بسم الله إله إبراهيم وأخرج حجرا ثم أخرج الثاني فقال بسم الله إله إسحاق ووضعه في مقلاعه ثم أخرج الثالث وقال بسم الله إله يعقوب ووضعه في مقلاعه فصارت كلها حجرا واحدا ودور المقلاع ورمى به فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجر أنفى البيضة فخلط الدماغه وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلا وهزم الله الجيش وخرج لوت قتيلا فأخذه يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا إلى المدينة سالمين ثم بعد ذلك مات أشمويل ولو اثنتان وخمسون سنة فدفنه بنو اسرائيل في الليل وناحوا عليه وقبره بقرية, بقرية ظاهر بيت المقدس من جهة الشمال على الطريق السالك إلى رملة فلسطين على رأس جبل وهو مشهور واسم القرية عند اليهود رامة وأهل الإسلام يسمونها باسم النبي المشاري إليه وتزوج داود ابنة طالوت وأحبه الناس ومالوا إليه فحسده طالوت وقصد قتله مرة بعد أخرى فهرب داود منه وبقي داود متحرزا على نفسه ثم ندم طالوت على ما كان منه من قصد قتل داود وتاب إلى الله ثم إن طالوت قصد الفلسطين للغزاء قصد الفلسطين يعني أهل فلسطينيا قصد الفلسطين للغزاء وقاتلهم حتى قتل هو وأولاده وانتقل الملك إلى داود عليه السلام واتاه الله الملك والحكمة يعني النبوة ولم تجتمع السلطان والنبوة لأحد قبل داود بل كان الملك في صبت والنبوة في صبت وعلمه مما يشاء قال من صنعة الدروع فكان يصنعها ويبيعها ولا يأكل إلا من عمل يده ومنطق الطيري يعني علمه مما يشاء من الطير الطيري والصوت الطيب والألحان فلم يعطي له أحد من خلقه مثل صوته كان إذا قرأ الزبورة تدن اللحوش حتى يؤخذ بأعناقها وتظله الطير ويركض الماء الجاري ويسكن الريح وساتي ذكر داود عليه السلام ووفاته في أواخر سورة النساء إن شاء الله تعالى قرأ عمرو عمر وقتل, وقتل داوز جالوت بإضغام الدالي في الجيم ولولا دفع الله أصل الدفع صرف الشيء والمعنى لولا أن يصرف الله الناس بعضهم أي المفسدين ببعض بالمؤمنين قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب دفاع بألف والباقون بغير ألف لأن الله تعالى لا يغلب أحد وهو الدفع وحده هذا التعليل تعليل لقراءة بغير ألف لأن قراءة الألف في معنى المفعلة يقول والباقون بغير ألف دفع لأن الله تعالى لا يغرب أحد وهو الدافع وحده ومن قرأ بالألف دفاع قال قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب أحسن الله عنك الدفاع كما يقول في قوله تعالى وإذ وعدنا وإذ وعدنا موسى لفسدت الأرض قال بقتل المسلمين وظهور الفساد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يدفع بالمسلم الصالح عن مئة أهل بيت من جيرانه ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك أي الأخبار المذكورة آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل المذكورة قصصها فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصرح باسمه تسخيما له المعنى أنه, إنه ساوى الأنبياء في فضلهم وفضل عليهم بأشياء كثيرة منها أنه بعث إلى الأحمر والأسود له الغنائم وغير ذلك صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس قرأ ابن كثير القدس بإسكان الدال ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا في دينهم فمنهم أي الذين بقوا بعد الرسل من امن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر ارتد ولو شاء الله ما قتتلوا كرره تأكيدا ولكن الله يفعل ما يريد يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هي الزكاة المفروضة من قبل أن يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه لأن الفداء شراء نفسه قرأ أبو عمر أن يوم بإضغام الياء في الياء ولا خلة لا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن الله قرأ نافع طبعا إلا بإذن الله هذا الاستثناء من التخصيص الوارد في موطة المخرى في القرآن قرأ نافع فيما يتعلق بالشفاعة قرأ نافع وابن عامر وابو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لا بيع ولا خلة ولا شفاعة بالرفع والتنوين والباقون كلها, كلها بالنصب قرأوا كلها بالنصب تلخيصه تأهبوا للحساب قبل الموت والكافرون هم الظالمون بوضعهم العبادة في غير محلها الله لا إله إلا هو قال هي أعظم آية في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نسه بيده إن لها لليسانا وشفتين تقدس الملكة عند ساق العرش وهذا في الصحيح ومن قرأها أي قال صلى الله عليه وسلم ومن قرأها حيناءه إلى فراشه وكر الله به حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح وهذا أيضا في الصحيح الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يلحقه الفناء ولا يموت القيوم القائم بتدبير خلقه لا تأخذه سنة هي النعاس وهي أول النوم قرأ الكسائي سنة سنه بإمالة النون حيث وقف على هائل تأنيف ولا نوم هو غشية ثقيلة تقع على القلب فتمنع معرفة الأشياء تلخيصه هو منزه عن جميع التغييرات له ما في السماوات وما في الأرض لأنه خلقها بما فيهما من ذا الذي يشفى عنده لأن أحدا لا يقدر على الكلام يوم القيامة قرأ أبو عمرو. يشفع عنده بإذعام العين الأولى في الثانية ويعلم ما بإذعام الميم في الميم، إلا بإذنه بأني أذنا في الكلام والشفاعة لمن شاء في من شاء يعلم ما بين أيديهم أي بين أيدي ما فيهما والمراد ما وجد قبل خلق ما فيهما كالملائكة. هنا يعلم ما بين أيدي يقول بين أيدي ما فيهما باعتبار إن الهاء عائد على الهاء عائدة على في الظاهر على السماوات وما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم فالمراد ما بين أيدي السماء والأرض. قال والمراد ما وجد قبل خلق ما فيهما فالكلام هنا في تفسيره على ما بين أيديهم وما خلفهم على الزمان وما خلفهم يقول ما يوجد بعد ما فيهما قرأ يعقوب كلام على ما بين أيديهم وما خلفهم في مواطن متعددة في القرآن يقول كله اعتبارات عدة قرأ يعقوب أيديهم بضم الهاء وقرأ ابن كثير أبو جعفر واختلف عن قالون واختلف عن قالون وما خلفهم كذلك ولا بحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته إلا بما شاء مما أخبر به الرسل واسع كرسيه قال ابن عباس كرسيه علمه وقال الحسن هو العرش نفسه وقال ابن عطية والذي تختضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين أداء العرش والعرش أعظم منه قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض ومعنى قوله واسع كرسيه السماوات والأرض أي ساعة مثل ساعة السماوات والأرض في العظم ولا يؤده لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما يحظ السماوات والأرض وهو العلي المتعالي عن أشباه الكتاب العظيم الذي ليس أعظم منه لا إكره في الدين نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية وذلك أن العرب كانت أمة واحدة أمية فلم يكن لهم كتاب فلم يقبل منهم إلا الإسلام فأسلموا طوعا أو كرها فلما أنزل لا إكره في الدين أمر بقتال أهل الكتاب إلا أن يسلموا أو يقروا بالجزية فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام ويأتي ذكره وهذا من الأقوال الوردة في نزول هذه الآية وهناك أقوال أخرى ويأتي ذكر حكم الجزية في سورة التوبة إن شاء الله تعالى قد تبين الرشد الحق من الغي الضلال المعنى ظهر الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة فمن يكفر بالطاوط وهو ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك أي تمسك واعتصم بالعروة بالعقد الثابت والحجة الوثقى المحكمة الموصلة إلى رضا الله تعالى لانفصام لانقطاع لها وأصل الفصم انصداع من غير فصل والله سميع لدعائك إياهم إلى الإسلام عليم بحرصك على إيمانهم الله ولي أي ناصر الذين امنوا ومغيثهم يخرجهم من الظلمات أي الكفر إلى النور الإيمان والذين كفروا يعني اليهود أولياؤهم الطاغوت كعب بن الأشرف وأصحابه يخرجونهم من النور الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الظلمات الكفر به بأن أنكروه ومنعوا من اتباعه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وعيد وتحذير ألم تر إلى الذي حاجة؟ المعنى هل انتهى إليك خبر الذي خاصم وجادل إبراهيم في ربه؟ وهو نمرود ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح وهو أول من وضع تاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبيه أنا أتاه الله الملك قال والعامل في أن حاجة تقدير حاجة لأن أعطاه الله الملك فطغى فكانت المحاجة من بطر الملك وطغيانه. فكانت المحاجة من بطري يعني بسبب من سببية فكانت المحاجة من بطري الملك وطغيانه قال مجاهد ملك الأرض مؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين وكافران نمرود وبخت نصر إذ قال إبراهيم ظرف لحاجة وهذا جواب سؤال غير مذكور الجواب غير جواب سؤال غير مذكور قول إبراهيم عليه السلام قال له من ربك قال ربي الذي يحيي عيوني قرأ حمزة رب الذي بإسكان الياء والباقون بفتحها قال نورود أنا احي وأميت فعمد إلى رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فجعل ترك القتل إحياء قرأ نفع أبو جعفر أنا أحي بالمد في هذا الحرف وشبهي حيث وقع فانتقل ابراهيم إلى حجة أخرى لا عجزا فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت فكان له أن يقول فأحي من أمت إن كنت سابقا فانتقل إلى حجة أوضحة من الأولى طبعا هذا على خلاف هذا الانتقال هل كان بهذه الصورة أو الصورة أخرى يستفيدون في ذلك في قضايا الجدل ونحوها هنا يقول أنه ترك الحجة السابقة وانتقل إلى حجة أخرى أوضح قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشق فأتي بها من المغرب فبوهت أي تحير ودهش الذي كفر وانقطعت حجته والله لا يهدي القوم الظالمين أنفسهم بعدم قبول الهداية وفي انتقال إبراهيم دليل على جواز الانتقال من دليل إلى دليل. أو كالذي هذه الآية منسوبة على الآية الأولى. تقديره ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم أو إلى الذي. مرة هو أرمي النبي عليه السلام على الأصحار هو عزير عليه السلام. على قرية هي بيت المقدس حين خربه بختنصر ملك بابل بالعراق. وهي خاوية. وهي قال ساقطة على عروشها سقوفها معناه أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها وملخص القصة على اختلاف فيها أن أرمية عليه السلام كان في أيام صدقية آخر ملوك بني إسرائيل وكانوا قد أحدثوا المعاصي والطغيان ونقضوا التوبة فبقي أرمية يعظهم ويهددهم ببخت نصر عامل لهراسف على بابل والهراسف هو ملك فارس هم لا يلتفتون إلى وعظه وكان أرميا قد بختنصر قديما وهو صدي أقرع وراه يأكل ويتغوط ويقتل القملة فقال له ما هذا فقال أذن يخرج ومنفعت تدخل وعدو يختل فقال له سيكون لك شأن فأخذ أرمية من بختنصر أمانا لبيت المقدس ومن فيه وكتب له الأمان في جلد فلما صار الملك إلى بختنصر عصى عليه صدقية فقصد بختنصر بيت المقدس فلما بلغ سهولا الرملة وأعلم أرمي بذلك سر إليه وأعطاه الأمانة فنظره وقال هو أماني ولكني مبعوث وقد أمرت أن أرمي بسهمي فحيث وقع سهمي طلبت الموضع فرمي بسهم فوقع في قبة بيت المقدس فرجع أرمي إلى أهل القدس وأخبرهم بذلك وفرقهم واختفى ثم سر بختنصر بالجيوش وكان معه ستمائة ألف راية ودخل بيت المقدس بجنوده وواطئ الشام وقتل بني إسرائيل وأسر منهم وسبى ضراريهم وخرى بيت المقدس وأمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفوا في بيت المقدس ففعلوا حتى ملؤوه وبين تخريب بيت المقدس على يد بختنصر والهجرة النبوية الشريفة 1350 وثلاثمائة وخمسون سنة فكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم بعد أن لبث بيت المقدس على العمارة السليمانية أربعمائة سنة ثم إن الله أوحى إلى أرمية أني عامر بيت المقدس فخرج إليها وخرج أرمية وقدم إلى القدس وهي خراب فلما رآها قال أن أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها قاله تعجبا لا شك بالبعث ثم وضع رأسه فنام فأماته الله ألبثه فأماته الله عام فلما مضى من موته سبعون سنة وهي مدة لبت بيت المقدس على التخريب أرسل الله, ملك أَرْسَلَ الله ملكا إلى ملك من ملوك الفرس اسمه كورش وكان مؤمنا وأمره بعمارة بيت المقدس فعمره وعاد إليه بني إسرائيل وعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه وآلك الله بخت نصر ببعوة دخلت في دماغه ولما أمات الله أرمية وكان معه حماره وسلة فيها طعام ووتين وركوة فيها عصير عنب ثم بعث أي أحياه وعمر الله أرمية فهو الذي يرى في الفلوات وبعثه الله على السن الذي توفاه عليه بعد مئة سنة وهو أربعون سنة ولابنه عشر ومئة ولابن ابنه تسعون وأنشد في ذلك وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبره طرد ابنه شيخا يأب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشقره وما لابنه حيل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصبي فيعثره يعد ابنه في الناس تسعين حجة وعشين لا يجري ولا يتحير تقسيم البيت مش صواب هنا جدا وعمر أبيه أربعون أمرها ولابن ابنه في الناس تسعون غبره فما هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فبالجهر تعذر يقول فلما بعثه الله قال له ملك كم لبثت ميتا قال لبثت يوما لأنه كان قد مات أولى النهار وحياه الله بعد مئة عام آخر النهار قبل غيبوبة الشمس فلما رأى بقية من الشمس قال أو بعض يوم قال له الملك بل لبثت مئة عام قرأ نافع ابن كثير ويعقوب وخلف لبثتم حيث وقع بالإضغار والباقون بالإضغام وقرأ ابو جعفر مئة ومئتين وفئة وفئتين حيث وقع بغير همز بخلاف عنه انظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنه يتغير كأنه لم يأتي عليه السنون وقرى حمزة والكسائي ويعقوب وخلف يتسن بغير هاء في الوسط فمن أثبت الهاء جعلها صلة زائدة وقال أصله لم يتسن فحذف الياء للجزم وأبدل منه هاء في الوقف ومن أثبت الهاء جعلها أصلية لام الفعل من أثبت الهاء جعلها أصلية لام الفعل هو هذا غير لازم ممكن يثبت الهاء بيعتبر أنها يثبت الهاء ويقول أنها هاء سكت مثل مالية وكتابية وما هي ولكن جعلها أصلية تبقى يعني من يقرأ من يثبت الهاء في الوصل والوقف عنده الأمر محتمل للأمرين أن تكون من سين نون هاء وأن تكون من إيه كما قال هنا لم يتسنى أصلها من وسنى أو سنى تكون أصلها من من سنة من سنة قولوا وانظر إلى حمار قال فنظر فإذا عظام بيض فركب الله العظام بعضها على بعض وكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر تقديره أريناك ذلك لتعلم قدرتنا قرأ أبو عمرو وورش ودوريو عن كسائيو وابن ذكوان عن ابن عامر حمارك والحمار بالإمالة حيث وقع ولنجعلك آية للناس عبرة ودلالة على البعث بعد الموت وانظر إلى العظام كيف ننشزها قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ابن عامر ننشيزها بزي المعجمة، نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد، يقال نشزته فنشز، أي رفعته فارتفع، والبقون بالرأي المهملة، معناه نحيها، ننشرها، قال تعالى ثم إذا شاء أنشره، ثم نكسوها لحمة فعادت العظام كهيئة أحية، اختلف في معنى الآية فقال الأكثرون المراد عظام الحمار وقال قوم أراد به عظام الميت نفسه إنه هو, هو الرجل نفسه وفي الآية تقديم وتأخير وتقدير وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشرها ولنجعلك آية للناس فلما تبين له ذلك عيانا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قرى حمزة والكسائي قال أعلم موصولا مجزوما على الأمر معناه قال الله له اعلم وقرأ الباقون أعلم بالقطع لأرفي ورفع الميم على الخبر أنه لما رأى ذلك قال أعلم وإذ أي وذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لأزداد بصيرة وإذا سئلت هل رأيت أحياء الموتى فأقول نعم قال ابن كثير ويعقوب والسوسي عن أبي عمرو أرني بسكون الرأي قال الله أولم تؤمن مع علمه بإيمانه يظهر إيمانه لكل سامع قال بلى يا ربي قد علمت فآمنت ولكن ليطمئن أي ليسكن قلبي ويصير علم اليقين بالاستدلال عين اليقين بالمشاهدة تلخيص آمنت وأريد مشاهدة ذلك لإيمان غيري وفي معنى قوله ولكن ليطمئن قلبي من الأمثال الدائرة على ألسن الناس ليس المخبر كالمعاين وقد رؤية الحديث الشريف ليس الخبر كالمعاينة رواه الأم أحمد وغيره قال فخذ أربعة من الطير نسرا وطووسا وغرابا وديكا فصرهن إليك أي قطعهن قرى أبو جعفر وحمزة وخلف ورويث فصرهن بكسر الصاد أي أملهن والباقون بضمها على المعنى الأول يعني صيرهن كما قال هنا صرهن أملهن وصرهن قطعهن يقولوا والمعنى أملهن إليك واعتبرهن ثم قطعهن هنا المعنى الذي يذكره يعني ذكر فيه قراءتين والمعنى أملهن إليك واعتبرهن ثم قطعهن ثم أخلط لحمهن بعضه ببعض ثم أمسك رؤوسهن ثم جزئهن أجزاء ثم جعل على كل جبل من جبال أرضك وكانت سبعة منهن جزء قرأ أبو بكر العاصم جزءا بضم الزاي والهمز حيث وقع وقرأ أبو جعفر بتشديد الزاي بغير همزه والباقون بالجزم والهمز ثم ادعوهن قال قل لهن تعالين بإذن لا يأتينك فعل فعاد كل جزء إلى جسده ثم أتينا إلى رؤوسهن سعيا سريعا وعلم أن الله عزيز لا يعجز عما يريد حكيم في كل ما يفعله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي مثل نفقات المنفقين في الجهاد أو جميع أبواب الخير كمثل حبة أي نفقاتهم تشبه حبة هنا قدر المضاف لأن المشبه به الحبة مثل الذين ينفقون كمثل حبة مثل نفقات الذين ينفقون كمثل حبة لذي قال مثل نفقات المنفقين كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قرأ ابن كثير وعاصم وقالون وأبو جعفر ويعقوب أنبتت سبعة وشبهه حيث وقع بإضغار التاء عند السين أنبتت سبع والباقون بالإضغام المعنى يتشعب من أصل سبع شعب في كل شعبة سبولة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف يزيد الثوابة قال ابن كثير وابن عامر وابو جعفر وياقوب يضاعف بتشجيل العين بغير ألف لمن يشاء من المنفقين إلى ما يشاء والله واسع غني يعطي من سعة عليم بنية من ينفق الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نزلت في عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عفر رضي الله عنهما حين أنفق أموالهما في طاعة الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لا يمنوا على المنفق عليه ولا يعيروا لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم الأمن مع الفرح قول معروف رد جميل ومغفرة أن تستر عليه خير من صدقة يتبعها أذى من وتعيير والله غني عن صدقة من يمن حليم عن معاجلته بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى الذي ينفق أي كإبطال الذي ينفق ما له رئاء الناس ليقال كريم قرب جعفر ريا الناس بغير همز ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن النفقة مع الرياء لا تكون فعل المؤمن وهذا للمنافق فمثله أي مثل نفقة المرأي بها كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابر مطر شديد فتركه صلدة نقيا من التراب الذي كان عليه المعنى مثل المان والمنافق في صدقاتهما يوم القيامة كحجر عليه تراب أزاله عنه المطر لا يقدرون أي المراؤون على شيء أي على ثواب شيء مما كسبوا عملوا في الدنيا والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوى فما أخف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله لهم يوم يجازي العبادة بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي طلبا رضوان الله وتثبيتا أي تصديقا من أنفسهم أي يخرجون الزكاة طيبة بها نفوسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا والمعنى مثل نفقه هؤلاء ونموها عند الله كمثل جنة أي مستان بربوة هي المرتفع المستوي من الأرض لا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء فيكون نبته حسنا لا يعلوه الماء له منخفض سيعلوه الماء ولا يعلو عن الماء يكون في صعوبة في الوصول للماء وصول الماء إليه يقول فيكون نبته حسنا قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء والباقونا بالضم أصابها وابل مطر شديد كثير فأيّت أعطت أكلها جناها قرأ نفع بن كثير وابو عمرو أكلها بجزم الكف والباقونا بالضم ضعفين أي حملت في سنة ما يحمل غيرها في سنتين. فإن لم يصبها وابل فطل وهو المطر الخفيف الدائم. المعنى إن هذه الجنة إن هذه الجنة تريع قل المطر أو كثر. كذلك صدقة المؤمن المخلص تنفعه قلت أو جلت والله بما تعملون بصير تحذير عن الرياء ويتصل بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قوله تعالى يود أحدكم هذا متصر بما بعده يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل قال جمع نخل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها رزق من كل الثمرات وخص النخيل والأعناب بالذكر تفضيلا لهما وأصابه الكبر وله ذرية أي أولاد ضعفاء صغار فأصابها إعصار ريح عاصف ترتفع إلى السماء العمون فيه نار المعنى أي يحب أحدكم أن يملك جنة في غاية الجودة يدخرها لفاقته فأحوج ما كان إليها أصابتها نار فاحترقت فبقي متحيرا محتاجا لا يجد ما يعود به عليه كذلك المرأي بعمله أحوج ما يكون إله لا ينفع تلخيصه من عمل لغير الله ندم حين لا ينفع الندم كذلك أي هذا البيان الذي بين فيما تقدم يبين الله لكم الآيات أي الدلالات التي تحتاجون إليها لعلكم تتفكرون فتعتبرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات حلالات ما كسبتم بالتجارة والصنعة قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه واستدال الإمام أحمد رضي الله عنه بهذا الحديث وبقوله أنت مالك لأبيك على أن للرجل أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه ما حاجته وعدمها في صغر الولد وكبره بشرط ألا تتعلق حاجة الابن به وألا يعطيه لولد آخر. قال وهو من مفردات مذهبي التي خالف فيها الثلاثة. طيب هذه المسألة من يعني ما مناسب ذكر هذه المسألة هنا؟ يعني هذا استطراد لما ذكر ما كسبتم يعني في قول الآية أنفقوا من طيباتي ما كسبتم وإن كان الآية يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم ليس فيها الكلام صريحا عن كسب ولده. فذكر الحديث هنا وذكر الاستدلال استدلال الإمام أحمد وتكلم فيه المسألة استطراداً. أمّم أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمر ولا تاممو تقصده قرأ عن ابن كثير بتجديد التاء في الوصل. آه. الخبيثة الرديء منه تُنفّقون ولاستم بأخذه يعني الخبيثة إلا أن تغمضوا فيه أي تتسامحوا في أخذه وأصل الإغماض غض البصر المعنى إنكم لا تأخذونه إلا في حال الإغماض. واعلموا ان الله غني عن صدقاتكم حميد محمود في افعاله اش الشيطان يعدكم يخوفكم الفقر بأن يقول انت صدقتم افتقرتم والفقر شر الحال وقلة ذات اليد ويامركم بالفحشاء قال بالبخل ومنع الزكاه وكل فحشاء في القران فهو الزنا الا هذا انه ورد عن بعض المفسرين المشهور انهم من يفسر الفحشاء بالزنا في القرآن يقول هذا الموطن استثناء في ذلك ان الفحشاء المرد به هنا البخر والله يعدكم مغفرة منه قال لذنوبكم وفضلا قال خلفا مما انفقتم. والله واسع غني عليم بما ينفق يؤتي الحكمة أي العلم يا او يشاء واصل الحكمه المنع ثم استعملت المنع فاذا نظر في طاعه انعقد ولزمه فعل بالاتفاق واذا نظر في معصيه لم يجز الوفاء به بالاتفاق ويلزموا عند احمد كثره يمين خلافا للثلاثه فان الله يعلم قال يحفظه فيجزيكم به وما للظالمين قال الواضعين الصدقه في غير محلها من انصار اعوان يدفعون عذاب الله عنهم ان تبدوا اي تظهروا الصدقات فنعم ما هي يقول أي نعمة الخصلة قرأ أبو عمر وقالون وأبو بكر بكسر النون واختلاس كسرة العين وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين بن فرس النون والعين وخفيف الميم البقى بكسر النون والعين وكلها لغات صحيحة وإن تخفوها قال تستروها وتؤتوها الفقراء وتؤتوها أي تعطوها الفقراء سرا فهو خير لكم وأفضلوا والإسرار قال في الحديث صدقة السري تطفئ غضب الرب قيل هذا في صدقة التطوع وأما الزكاة فإظهرها وأفضل ليقتدى به ويكفر قال يخفف عنكم من سيئاتكم يعني الصغائر من الذنوب قرى ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابو بكر بن نوني ورفع الراء ونكفر أي ونحن نكفر وابن عمر وحفص بلياء والرفع أي ويكفر الله ونافع وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر بن نوني وجزم الرائي نسقا على الفائل التي في قوله فهو خير لكم لأن موضعها جزم بالجزاء طبعا على هذا سيختلف حكم الوقف والله بما تعملون خبير قال ترغيب في الإسرار قال سعيد بن جبير كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذم هذا تصل بالآية التالية قال سعيد بن جبير كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما كفر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم فنزل قوله تعالى ليس عليك هداهم يقول ليس عليك إي لا يلزمك هداهم هدا التوفيق وعليك هدى البيان فلا تمنعهم أو فلا تمنعهم الصدقة ليسلموا ولكن الله يهدي من يشاء يقول فأعطوهم بعد نزول الآية وما تنفقوا من خير أيمال مال فلأنفسكم ثوابه لا لغيركم وما تنفقون يقول ما بمعنى النهي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله هي بمعنى النهي ولكن نانا فيه بدلالة إثبات النون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير في أهل الذمة يقول ما هذه شرط الأول ولذلك حرف النون منها يوفى أي يؤدى إليكم ثوابه وأنتم لا تظلمون الأولى والثالثة وال وما تنفقون الثانية غير عاملة يقول وأنتم لا تظلمون قال تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا هذا في صدقة التطوع توضع في المسلمين وأهل الذمة بالاتفاق أما المفروضة الزكاة فلا توضع إلا في المسلمين في الأصناف الثمانية وجوز أبو حنيفة وحده وضع صدقة الفطر في أهل الذمة للفقراء أي صدقاتكم للفقراء الذين أحصروا أي حبسوا نفوسهم عن التصرف للتعبد في سبيل الله وهم آل كانوا زهاء أربعمائة يسكنون المسجد يرضخون النوى نهارا أن يكسرونه ويأخذون عليه الأجر ويصرفون في النفق وقعون القرآن ليلا يخرجون في كل سرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ضربا يقول سيرا في الأرض لكسرة أعدائهم من كسرة ما جاهدوا يحسبهم قرأ أبو جعفر بن عمرو عاصم وحمزة بفتح السين والباقون بالكسر الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف عن السؤال وقناعتهم والعفة هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة تعرفهم بسيماهم قال بعلامتهم التواضع لا يسألون الناس الحافة أي إلحاحا أما تنفق من خير فإن الله به عليم وعليه مجاز الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت عنده أربعة دراهم لا يملكوا غيرها فتصدق بدرهم من ليلا وبدرها من نهارا وبدرهم من سرا وبدرها من علانية فلهم أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تلخيص من أنفق لله يثب مع الأمن والفرح الذين يأكلون الربى أي يعاملون به وخص بالأكل لأنه معظم المقصود والربا لغة الزيادة قرأ حمزة والكسائي وخلف الربى بالإمالة حيث وقع لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم أي إلا قياما مثل قيام الذي يتخبطه أي يضربه ويصرعه, ويصرعه الشيطان قال والخبط الضرب على غير استواء من المس أي الجنون ومعناه أن آكل الربى يبعث يوم القيامة وهو كمثل المسروع, أو كمثل المسروع ذلك العذاب أي العذاب النازل بهم بأنهم قالوا أي بساب قولهم إنما البيع مثل الربا لأنه كان إذا حل على رجل مال يقول لغريمه زدني في الأجل وأزيدك في الربح فيفعلاني ذلك ويقولاني سواء علينا الزيادة في أول البيع وعند المحل لأجر التأخير فكذبهم الله تعالى بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا هذا تصريح أن القياس يبطله النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه فمن جاءه موعظه أي بلغه موعظه التذكير وتخويف من ربي فانتهى عن أكل الريبة فله ما سلف أي مضى من ذنبه قبل النهي معفون عنه وأمره إلى الله فيما يأمره وينها وليس له شيء من أمر نفسه ومن عاد إلى الريبة بعد النهي فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشهده هنا في فلو ما سلف فاستره بمضة من ذنبه وهنا في كلام في هذه الآية وفي الآية التي في الآية الأخرى أيضا ضل في قضية هل ما سلف من المال يكون له أم التفريق في ذلك أما هو هنا ذكر ذكر قولا في تفسيرها ومن عاد أي إلى الربا بعد النهي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربى وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء وقد اتفق الأئمة على تحريم الربى وجواز البيع بنص الكتاب والسنة فيهما والبيع مصدر بعته يقال باع يبيع بمعنى ملك واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والعطاء زي يمد ذراعه يعني ليس الباع والذراع لكن تقريبا لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والعطاء ومعناه لغة أعطاه شيء وأخذ شيء وشرعًا مبادلة المال بالمال لغرض التملك ويصح بالإيجاب والقبول بالاتفاق فيقول البائع بعتك أو ملكتك ويقول المشتري تعته أو قبلته ونحوهما واختلفوا في المعطاء مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ بهذا خذ هذا بدرهم فيأخذه فقال الشافعية لا يصح وقال الثلاثة يصح لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول يمحق أن ينقص الله الربا ويذهب بركته ويربي أي يزيد الصدقات ويبارك فيها في الحديث ما نقصت زكاة من مال قط والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم مصر على الإثني فاجر بأكله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولهم يحزنون على فائت قال ونزل في المنع من المطالبة ببقايا الربى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين أي كامل الإيمان فإن لم تفعلوا قال تذروا ما بقي من الربى فأذنوا قرأ حمزة أبو بكر عن عاصم فآذنوا بالمد على وزن آمنوا أي فأعلموا غيركم أنكم حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون مقصورا بفتح الذال فأذنوا أي فعلموا أنتم وإيقنوا بحرب من الله ورسوله عن ابن عباس قال يقال لأكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب يقول وحرب الله النار وحرب رسوله السيف صلى الله عليه وسلم وإن تبتم عن الربى لكم رؤوس أموالكم التي أربيتم بها لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بأنتم تنقصوا عن رأس المال وهذا خبر بمعنى أنه ثم نزلت هذه الآية قال المربون لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله ورضوا برأس المال فشكى بنو المغيرة العسرة وقالوا أخرون إلى أن تدرك الغلال فأبو كان عليهم الديون فأبوا فأنزل الله وإن كان أي الذي عليه الدين ذو عسرة يعني معسرا والعسر ضد اليسر قرأ أبو جعفر بضم السين والبقون بالجز فنظرة أي إمهال إلى ميسرة إلى وقت يسر قرأ نافع بضم السين والبقون بالفتح وأن تصدقوا بترك رؤوس الأموال أو بعضها للمعسر خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فتعملون به فجعل من علم ولم يعمل كمن لم يعلم وهذا معنى حسن جدا يا مك يقول هنا ويقول في غيره قرأ عاصم تصدق بتخفيف الصاد والبقون بتجديدها قال صلى الله عليه وسلم أنظر معسرا أو وضع عنه أن جاه الله من كرب يوم القيامة فإذا قام المفلس والبينة بإعساره فقال أبو حنيفة لا يحل القاضي بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه بينهم بالحصص وقال صاحباه إذا فلسه القاضي حال بينه وبين الغرماء وهذا بناء على صحة القضاء بالإفلاس فيصح عندهما عند صحبي أبي حنيفه خلافا لأبي حنيفه لأن الإفلاس عنده لا يتحقق وقال الأئمة الثلاثة وقول الصاحبين ولا تقبل بينة الإعسال عند أبي حنيفه إلا بعد الحبس وعند الثلاثة تقبل قبله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله قرأ أبو عمرو ويعقوب ترجعون بفتح التاء أي تصيرون إلى الله وقرأ الباقون بالضم وفتح الجيم أي تردون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل ضعها على رأس 280 آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وعشرين يوما ومات يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول نزاغت الشمس سنة 11 من الهجرة وله 63 سنة صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم قال تعاملتم بديني إلى أجل مسمى مدة معلومة قال ابن عباس لما حرم الله الربا اباح السلم وقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه واختلف لا في السلم على حكم الحلول فقال الشفعي يصح وقال الثلاثة لا يصح إلا مؤجلا فعند أبي حنيفة وأحمد يكون الأجل له وقع في الثمن كالشهر ونحوه وعند مالك إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا كخمسة عشر يوما فاكتبوا دينا كان أو قرضا وهذا أمر استحباب عند الأكثر وليكتب كاتب الدين بينكم أي بين الخصمين كاتب بالعدل أي بالحق ولا يأبى لا يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله ذا نهي عن الامتناع من الكتابة، فليكتب تلك الكتابة، وليملي للذي عليه الحق بأن يقر بلسانه ليعلم، واليمل الذي عليه الحق بأن يقر بليسانه ليعلم ما عليه، واليتقي المملي الله ربه ولا يبخس لا ينقص منه أي من الحق شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو عجمة ونحو ذلك المانع إذا عجز من عليه الحق عن الإملاء فرى أبو جعفر أن يمل هو قال بسكون الهاء فليوم وليه أي قيمه أو ترجمانه بالعدل بالصدق والحق وقيل وليه صاحب الحق لأنه أعلم بحقه فليوم الولي الخلاف هنا في الهاء ولي الذي عليه الحق أم ولي الحق واستشهدوا قال أطلب شهيدين من رجالكم قال الأحرار البالغين العقلاء المسلمين اشهداني على الدين وجوز أحمد شهادة العبد حتى في حد وقود وشهادة الذمي على المسلم والذمي في الوصية في السفر وساتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى قبل في خواتيم السورة وجوز أبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف ملالهم وخالفهما مالك والشافعي فإن لم يكون أي الشاهدان رجلين فرجل أي فليشهد رجل وامرأتان قال شهادة النساء مع الرجال في الأموال جائزة بالاتفاق وعند الثلاثة يثبت المال بالشاهد واليمين خلافا لأبي حنيفة وعند مالك يثبت المال بشهادة امرأتين ويمين المدعي خلافا للثلاثة ومئة امرأة عنده كامرأتين وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند الشافعي خلافا للثلاثة وأما في غير الأموال فتجوز شهادة النساء مع الرجال في غير العقوبات كالنكاح ونحوه عند أبي حنيفة فقط وما لا يضطر عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحوها يثبت عند الشافعي بشهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة وعند مالك بشهادة امرأتين ويثبت ما عدا الرضاع عند أبي حنيفة بشهادة امرأة واحدة وأما الرضاع فلا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ويثبت الجميع هذا انتهى كلام في مذب أبي حنيفة قال ويثبت الجميع حتى الرضاع عند أحمد بشهادة امرأة واحدة ولو كانت هي المرضعة واتفقوا على عدم جواز شهادة النساء في العقوبات ممن ترضون من الشهداء أي من كان مرضيا في ديانته وأمانته أن تضل أي لأن تضل أي تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى المعنى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى قرأ عاصم بن عمر والكسائي وخلف وروحا عن يعقوب الشهداء بتحقيق الهمزتين وقرأ نافع عن أبو وابن كثير أبو جعفر ورويس عن يعقوب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بأن تبدل ياء محضى وقرأ حمزة إن بكسر الألف فتذكر برفع الرأي مشددا ويعقوب فتذكر بالتخفيف وفتح الراء وقرأ نافع وابن عامر وابو جعفر وعاصم الكسائي وخلف فتذكر بفتح الذال والتجديد وفتح الراء مع اتفاقهم على فتح الألف في أن تضل سوى حمزة كما تقدم قال ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وروح عن يعقوب الشهداء إذا بتحقيق الهمزتين والباقون بالتسهيل وهو إبدال ثانية واوى خالصة مكسورة فتحمل الشهادة فرض كفاية وأداءها إذا تعينت فرض عين ولا يحل أخذ أجرة عليها بالاتفاق فعند أبي حنيفة إذا طلبه المدعي وكان قريبا من القاضي لزمه المشي إليه وإن كان بعيداً أكثر من نصف يوم لا يأسه بتخلوفه لأنه يلحقه الضرر وإن كان الشاهد يقدر على المشي فأركبه المدعي من عنده لا تقبل شهادته وإن كان لا يقدر فأركبه لا بأس به وعندما لكن يلزمه الأداء من نحو البردين وإن كان اثنين ولا تحل إحالته على اليمين وإلا يجتزل حاكم بثنين على الثالث يعني يكون واجبا على الثالث ويلزم الثالث ولا يلزم من أبعد أي من أبعد من البريدين ولا يجوز أن ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوب إلا في ركوب إن لم يكن له داب وعصر مشي ويجوز فيما لا يلزمه أن يقام بما يتكلفه من دابة ونفقة عجز أو لم يعجز وعند الشفعي إن كان القاضي معه في البلد لزمه المشي إليه وإن كان يأتيه من مسافة العدوى فما فوقها فله طلب نفقة المركوب. قال البغوي من أصحابه وكذا نفقة الطريق وعند أحمد إذا دعي إليها وقدر بلا ضرر الحق لزمه الأداء فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ولا يسعه التخلف عن إقامتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها مطلقا ولكن إن عجز عن المشي وتأذى به فله أخذ أجرة مركوب وتشترط عدالة الشاهد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يقتصر في المسلم على ظاهر عدالاته إلا في الحدود والقصاص فإن طعن الخصم فيه سألا عنه وقال صاحباء يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانيا وعليه الفتوى ولا تسأموا أي تملوا أن تكتبوه أي الحق صغيرا كان الحق أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا إلى أجله المعلوم ذلكم الكتاب أقصت أعدل عند الله لأنه أمر به وأقوم للشهادة أي أعون لأن الكتابة تذكر الشهودة وأدنى أقرب أن ترتاب تشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة قرأ عاصم بالنصب فيهما على خبري كان أي إلا أن تكون التجارة تجارة وقرأ الباقون بالرفع إلا أن تكون تجارة وله وجه أحدهما أن يجعل الكون بمعنى الوقوع فتكون كان تامة معناه أن لا تقع تجارة والثاني أن يجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قول حاضرة تديرونها فالواقع مقام الفعل يقصد يعني فتكون تجارة اسم تكون وحاضرة حاضرة خبرها قال هو قول حاضرة تديرونها المعنى إلا أن تكون التجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني التجارة وأشهدوا على التبايع إذا تبايعتم فإنه أدفع للاختلاف وهذا أمر ندب عند الأكثر ولا يضر كاتب ولا شهيد نهي عن مضارة الكاتب والشهيد المعنى إذا كان مشغولين ويوجد غيرهما فلا يضاران بإفطار شغلهما قرأ أبو جعفر يضار بإسكان الرأي والباقون بالنصب والتشديد وإن تفعلوا الضرار فإنه فسوق أي معصية بكم وخروج عن الأمر واتقوا الله ويعلمكم الله المعنى اجتنبوا معصية الله يعرفكم طرق فلاحكم تلخيصه من راقب الله أرشده والله بكل شيء عليم كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى حث على التقوى وستعدوا بإنعامه وثلث لا تعلم لشيء سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر مسافرين ولم تجدوا كاتبا فرهان أي فالتوثق رهن يعني العلا هو فالتوثق رهن يكون هو بيقرأ فرهن مقبوضة قال مسلمة إلى المرتهن ولا بد من القبض فلا يتم الرهن بدونه بالاتفاق واستدامة القبض شرط لللزوم عند مالك وأحمد فمتى خرج عن يد المرتهن باختياره زال لزومه وبطل الرهن وعند أبي حنيفة والشفعي إذا أعاده المرتهن مع بقاء الرهن فلزومه باق والرهن صحيح قال ونقل الزمخشري في كشافه عن مالك أنه يصح عنده الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض وهو وهم يعني وهم يقصد وهم عند الزمخشري في نسبة هذا القول مالك قرأ ابن كثير أبو عمرو فرهن بضم الراء والهاي من غير ألف والبقون فرهان بكسر الراء وفتح الهاء ألفا بعدها وهو جمع رهن كبغل وبيغار يعني رهن تجمع على رهن وتجمع على رهان فإن أمن بعضكم بعضا أي وثقة إليه وثيقة إليه لأمانته فليؤدي الذي ائتمين أَمَانَتَهُ أي فليقضي المديون ما عليه من الدين أَمَانَةً أمانة لتعلق بالذمة كتعلق الْأَمَانَةِ الأمانة اللَّهَ الله ربه في أداء الحق ثم التفت مخاطبا للشهود فقال ولا تكتموا إِذَا إذا دعيتم إلى إقامتها ثم تهددهم فقال ومن فإنه آثم أي الاكتمان يقر فيه أي في القلب ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل قد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان فيه وهو القلب قال والقلب هو محل تحمل الشهادة والعقائد والنيات والله بما تعملون عليم هذه الفقرة فقرة جميلة يعني في دلالة قولي تعالى فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم قال ابن عباس أكبر الكبائل الإشراك بالله وشهادة الزور وكتم الشهادة قال الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا تجيبه هي تظهر الحق لكن لا تجيبه هذا بحسب قضاء القاضي فهي الإخبار بما علمه بلظ خاص نعرف الشهادة لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وإن تبدو تعلن ما في أنفسكم أو تخفوه تسروه يحاسبكم به الله والصحيح أن هذه الآية عامة تلخيصه أن الله تعالى يحاسب بكل عبيده فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الحقير طبعاً أنا الصحيح هذا إشارة في قول آخر وإن كان القول آخر هو الأشهر في يعني هو الأشهر ربما هو الأشهر حتى في الطبقات الأولى يعني. لكنه اقتصر على هذا القول ويعني وصفه بأنه الصحيح. تغفر لمن يشاء قال الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الحقير وكل ما يفعله عدل سبحانه. قرى أبو جعفر بن عمر وعصمنا عقوب فيغفره ويعذبه برفع الرأي والباقي على الابتداء أي فهو يغفر ويعذبه والباقون بالجزم عطفا على جواب الشرط وأضغم الراء في اللام أبو عمر وأظهر الباء عند المين بعد سكونها ورش لأنه يسكنها قال ابن كثير بخلافا عن الثاني وأضغمها الباقون من أصحاب الإسكان في المين لكن الذي يرفعها الأمر خارج عنه والله على كل شيء قدير قال فيقدر على الإحياء والمحاسبة آمن صدق الرسول بما أنزل إله من ربه فوجازم في أمره غير شاكم فيه والمؤمنون كل أي كل واحد منهم آمن بالله ولذلك وحد الفعل وملائكته لتحقيق كمال العظمة في خلقهم وانقيادهم ودخولهم في الملك وتقدم الملائكة في الآية قبل الرسل يعني. فتقديم الملائكة لا إشعار فيه بأفضلياتهم على الرسل بواسطة تأخيرهم ذكرا لأن الغرض المسوق له الكلام مدح من صدق بالغيب فما كان أدخل في الغيب كان تقديمه أهم والمدح عليه أتم رعاية للمقام باعتبار ما سيق له المقال فتقديم ما اشتد فيه الغيب حق السياق وصرح بالرسل دون الأنبياء طيب المس... هذه المسألة ويذكرها لي يعني لماذا يذكر هذه المسألة؟ وهنا هنا مستحضر لكلام المعتزل في ذلك لما في مثل هذه المواطن اللي يذكر فيها الملائكة دايما يشير إيه؟ نجد الإشارة إلى تفضيل الملائكة على الرسل وصرح بالرسل, قال وصرح بالرسل دون الأنبياء مع أن الإيمان بالأنبياء مستلزم الإيمان بالرسل ولا عكس لأن الأنبياء عام قال لأن بالتبليغ قامت الحجة واستقامت المحجة وهم المخبرون عن المستتر علمه بأمر الله لهم فالتنصيص عليهم أنسبوا بالحال وكتبه لما اشتملت عليه من إرشاد العبيد إلى معبودهم قرى حمزة الكسائي وخلف وكتابه بالألف على التوحيد يعني القرآن وممكن تبقى جنس الكتاب قال والباقون بغير الف على الجمع لقوله وملائكته ورسله أي بما جاء به عن الله فبان أن المصير إليه سبحانه في سائر الأشياء وجميع الأحوال فالرسول والمؤمنون يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى قرأ يعقوب لا يفرق بالياء فيكون خبرا عن الرسول ومعناه لا يفرق الكل وقرأ الباقون بالنون من كلامهم بالنون على المعنى الأول وقالوا سمعنا أجبنا وأطعنا دخلنا في الطاعة وهذا تمام المسح لهم حيث ضموا إلى الاعتقاد بالجنان النطق باللسان روي أنه لما نزلت هذه الآية قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطاه فقال بتلقين جبريل إياه غفرانك أي اغفر غفرانك ربنا وإليك المصير المرجع بعد الموت وهي عبارة عامة شاملة لمآل العبد في كل أمر وكل نازلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها والوسع خلاف الضيق وهو ما يسع الشيء ولا يضيق عليه قال ابن عباس هم المؤمنون خاصة وسع عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم إلا ما يستطيعون والتكليف إلزام الكلفة على المخاطب فلا يكلف معدوم حال عدمه بالإتفاق ونكر نفسا لأنه أوفى بالشيوع طبعا أو هذه المسألة تذكر في الأصول لأنه أوفى بالشيوع وأولى بالشمول قرى أبو عمرو المصير لا يكلف لا يكلف المصير لا يكلف بإذغام الرأي في اللام لها أي للنفس ما كسبت من أعمال البيج وعليها اكتسبت من اقتراض ما يوقعها في الحرج وكان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطأوا عجلت لهم العقوبة فأمر المسلمون بالدعاء برفع ذلك عنهم بقولهم ربنا لا تأخذنا تعاقبنا إن نسينا غفلنا أو أخطأنا جهلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ثقلا وأصل الإصر العقد والإحكام كما حملته على الذين من قبلنا يعني اليهود فلم يقوموا به فعذبتهم ربنا ولا تحملنا تكلفنا ما لا طاقة لنا به من الأعمال الشاقة وهو كل ما نضعف عن حمله واعفو عنا بمحو ذنوبنا فلا يبقى لها أثر واغفر لنا قال تفضحنا كأننا لا تفضحنا كأن هنا واغفر لنا أي لا تفضحنا قرأ أبو عمر واغفر لنا بإضغام الرأي في اللام وارحمنا بإصال فضلك واتصال كرمك وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دع بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة منها قد فعلته أنت مولانا سيدنا وولينا فانصرنا على القوم الكافرين فما النصر إلا من عندك لأنك سيد والسيد ينصر عبيده وصرح بوصفهم بالكفر لأنه الحامر على المباينة والداعي إلى المقاتلة ولا يخفى ما في طلب ذلك من إرشاد المؤمن إلى ترك الكافر ومؤدته والإبعاد عن مصادقته وفي الآية إشعار بأن المعادات في الدين مطلوبة وأن الهجران في الله ليس من التقاطع المذموم بل ورد في الحديث عد البغض في الله من الإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وكان معاذ إذا ختم البقرة يقول آمين قال ابن عطية هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك فكمال وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هناك دعاء وهنا دعاء فحسن والله أعلم لكن أبن عطية في ختام سورة بآمين من كلام سيدنا معاذ إما أنه له حكم مرفوع وإما أنه بالقياس على سورة الفاتحة لأن هنا دعاء وسورة الفاتحة دعاء قال فحسن والله أعلم بهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة البقرة من تفسير علامي رحمه الله المرة وقضي بإذن الله نشع في تفسير سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي لهم أهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توب لي